الباب الثالث من كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الصوتية السابعة من الكتاب الردة وعدم تأثير عارض الجهل فيها وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة الفصل الثان الأدلة من السنة المطهرة على عدم تأثير عارض الجهل في الردة الفصل الثالث باب الردة من كتب السلف الفصل الأول من الباب الثالث الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عارض الجهل في الردة وفيه ثلاث مباحث المبحث الأول الجهل أساس النفاق وعلته المبحث الثان حكم المستهزئ بآيات الله المبحث الثالث تنزيل آيات الكفار على من فعل, فعل فعلهم من المسلمين الفصل الأول الأدلة من القرآن الكريم على عدم تأثير عرض الجهل في الردة المبحث الأول الجهل أساس النفاق وعلته الدليل الأول قوله تعالى في سورة البقرة وما يخدعون الله وأنفسهم وما يشعرون قال الطبري وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تكذيب الله جل ثناؤه قول الزاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر الصحة مع عند ربه تبارك وتعالى عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من نفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدوعون ثم أخبر تعالى ذكره أن لهم عذابا أليما بتجذيبهم بما كانوا يجذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون ألفنها وقال القرطبي الآية وما يشعرون أي يفطنون أن وبال خدعهم راجع عليهم فيظنون أنهم قد نحوا بخدعهم وفزوا وإنما ذلك في الدنيا وفي الآخرة يقال لهم ارجعوا وراءكم على ما يأتي ألفنها وقال الشوكاني في قوله تعال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ويشعرون وأما نفي الشعور عنهم فيحتمل أنهم لما كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص ظنوا أن ذلك يتفق على النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وينكتم عنه بطلان ما أضمروه ولم يشعروا بأنه عالم به وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من جهة أنهم لا يشعرون بأنهم على الفساد ويحتمل أن فسادهم كان عندهم صلاحا لما استقر في عقولهم من محبة الكفر وعداوة الإسلام وأخرج ابن جرير عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهد وأخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال لم يجيء أهل هذه الآية بعد قال ابن جرير يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة لا أنه عن أنه لم يمضي ممن تلك صفته أحد انته ويحتمل أن سلمان ير هذا كلام الإمام الشوكاني أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح لما يطرا عليه من الشبه الباطلة ألا أنهم هم سفهاء يقول الجهال ولكن لا ويعلمون يقول لا يعقلون ألفها وقال البغوي وما يشعرون أي لا يعلمون أنهم يخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعود عليهم ولكن لا ويشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب لفنه وقال ابن كثير وقوله تعال يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى يوم يبعثهم له جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء وما يخدعون الله وأنفسهم وما يشعرون إعلاما منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في اسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتجذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ويشعرون يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه صلاح هو عين والفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا ولكن لا يعلمون يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أرض لهم وأبلغ في العمي والبعد عن الهن أو قصيب من سماء فيه ظلمات ورعد وبر وهذا مثل آخر ضربه الله شرطة تعالى شرطة لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق طارة ويشكون طارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم قصيم ألثنا أنواع المنافقين وأحوالهم وقال ابن تيمية وقول من قال أو هنا للتخيير شرطة كقولهم جالس الحسن أو ابن السرين شرطة ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في المثال الأول يصم بكم عمي وقال في الثان يجعلون أصابعهم في آذانهم فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وفي الأول كانوا يبصرون، ثم صروا في ظلمات لا يبصرون. صم بكم وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قمو فلهم حالان: حال ضياء وحال ظلام، والأولون بقوا في ظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة، والثاني. حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضا مثلين بحرف أو فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد لها عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 فلهذا مثل بسراب بقيعة ويأثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا بل هو في ظلمات يعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق بل لم يزل جاهلا ضالا في ظلمات متراكمة ويأيضا فقد يكون المنافق والكافر طارة متصفا بهذا الوصف وطارة متصفا بهذا الوصف فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان يجري ذلك لأسباب منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة وكانت محنة أمتحن الله بها الناس قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فكان في شرعها هذه الحكمة وكذلك أيضا لما انهزم المسلمون يوم أحد وشج وجه النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وكسرت رباعيته ارتد طائفة النافق قال تعال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقال تعال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان فقوله وليعلم الذين نافقوا ظاهروا في من أحدث نفاقا وهو يتناول من لم ينافق قيل ومنافق ثم جدد نفاقا ثانيا وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين لهم أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب وكذلك كان فإن ابن أبي لما انخذل عن النبي شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه يوم أحد انخذل معه ثلث الناس قيل كانوا نحو ثلاث وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق وفي الجملة ففي الأخبار عم ننافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو متوا قبل المحنة والنفاق متوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين أمتحنوا فثبتوا على الإيمان ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا أبتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون برسول باطنا وظاهرا لكن إيماناً لا يثبت على المحنة ألفنا قال ومن هذه الآيات بفهم السلف الصالح لها يعلم أن المنافقين أجناس كثيرة منهم من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويظن أنه على الصلاح وأن أمره هذا سيروج على الله والعياذ بالله من هذا كما راجع على النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة والذين آمنوا وهذا لجهلهم بالله ولم يعلموا أنه شرطة جل ثناؤه شرطة قد أحاط بكل شيء علما وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومنهم من يتردد بين الإيمان والنفاق لما يعتريه من الشكوك وليس لديه من العلم النافع ما يدفعها ويدحضها فتارة يكون مؤمنا إذا جاءه الوضوء ثم إذا ذهب عنه وحل محله الظلام وقع في النفاق ومنه من يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا إلا أن إيمانه ضعيف لا يثبت على المحنة والبلاء فإذا احاط به البلاء ارتد على عقبيه كالذين ارتدوا ساعة تحول القبلة وساعة أسرى بالنبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وكذلك يوم أحد نافق كثير منهم لم يكونوا من قبل منافقين وقد جاء ذكر هذا الصنف في قول تعالى ومن الناس من يعبد لها على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة الحج أحد عشر ثبت في البخاري عن ابن عباس في هذه الآية قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت أمرأته غلاما ونتبت خيله قال هذا دين صالح وإن لم تلد أمرأته ولم تنتد خيله قال هذا دين سوء قال مجاهد انقلب على وجهه أي ارتد كافرا فهذا الرجل الذي جاء مهاجرا ليدين بالإسلام ظاهرا وباطنا وجعل خير القدر علامة على صحة هذا الدين وأشره علامة على بطلانه فارتد عن الإسلام بنوع من الجهل والتأويل وقد أنزل العلماء هذه النصوص في أهل البدع بجامع ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ويشعرون كما قال الإمام شنقيطي عند تفسير هذه الآيات والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب لفنه فكل من كان على عمل فاسد يظنه صلاحا وأنه بهذا العمل من صفوة الله من خلقه وهو في حقيقة الأمر لا يزداد به من الله إلا بعدا ومقتا تشمله هذه الآيات التي نحن بصددها سواء كان هذا العمل ابتداع أم إشراق بالله وهؤلاء الأجناس جميعا يحسبون أنهم على شيء ولهذا يقول جلثناؤه يوم يبعثهم له جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون المجادلة ثماني عشر قال القرطبي ويحسبون أنهم على شيء بإنكارهم وحلفهم قال ابن زيد ظنوا أنهم ينفعهم في الآخرة وعن ابن عباس قال قال النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة ليناد مناد يوم القيامة أين خصماء الله فتقوم القدرية مسودة وجوههم مزرقا عيونهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمسا ولا قمرا ولا صنما ولا وثنا ولا اتخذنا من دونك إلها قال ابن عباس صدقوا والله أتاهم شرك من حيث لا يعلمون ثم تلا ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون هم والله القدريه 3000 وقال الطبري وقوله ويحسبون انهم على شيء يقول ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله كاذبين على شيء من الحق الف وقال ابن كثير أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال ويحسبون أنهم على شيء أي حلفهم ذلك لربهم عز وجل وقال الشوكاني ويحسبون أنهم على شيء أي يحسبون في الآخرة أنهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا آلفنها قل فهذه النصوص بأقوال أهل العلم شاهدة بأن آفة جميع المنافقين الجهل والتأويل وظنهم أنهم على شيء يظنونه صلاحا وأنهم به أهل العقل دون غيرهم ممن ليس على معتقدهم وأنهم بهذا نجون في الدنيا والآخرة. وهم بهذا لا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وأعيد في هذا المقام قول الإمام الطبري السابق ذكره. وفي هذه الآية من أوضح الدليل على تجذيب الله جل ثناؤه قول زاعمين أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عنادا بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر الصحه ما ربه تبارك شرطة وتعالى شرطة عليه من توحيده والإقرار بكتبه ورسله عنده لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عن الذين وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم إياه والمؤمنين أنهم لا يشعرون أنهم مبطلون فيما هم عليه من الباطل مقيمون وأنهم بخداعهم الذي يحسبون أنهم به يخادعون ربهم وأهل الإيمان به مخدعون وأخبر تعالى ذكره أن لهم عذابا أليما بتجذيبهم بما كانوا يكذبون من نبوة نبيه واعتقاد الكفر به وبما كانوا في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون وقول للامام الشنقيطي والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ومن الأمثلة على هذا حادثة ذي الخويصرة التميمي أصل الخوارج عندما اعترض على قسمة النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة ونسبه إلى الجور شرطة والعياذ بالله شرطة وقال له اعدل يا رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فقط قال هذا القول لأنهم كانوا لا يعتقدون عسمة الأنبياء شرطة عليهم السلام شرطة ثم رأى منكرا في ظنه فأنكره فظهر نفاقه وكفره بهذا الإنكار وهو لا يشعر ولا يعلم بكفره ونزل قول الله شرطه تبارك وتعالى شرطه ومنهم من يلمزك في الصدقات قال ابن تيمية في هذه الآية واللمس العيب والطعن قال مجاهد يتهمك ويزريك وقال عطاء يختابك وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي التوبة واحد وستون الآية وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم لأن الذين ومن اسمان موصولان وهما من صيغ العموم والآية وإن كانت نزلت بسبب لنز قوم أو إذاء آخرين فحكمهما عم كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله وأيضا فإن كونه منهم حكم متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى وهو مناسب لكونه منهم فيكون ما منه الاشتقاق هو علة لذلك الحكم فيجب اضطراده وذلك أن الإيمان والنفاق أصله في القلب وإنما الذي يظهر من القول والفعل فرع له ودليله عليه فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه فلما أخبر سبحانه أن الذين يلمزون النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة والذين يؤذونه من المنافقين ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له ومعلوم أنه إذا حصل فرع الشيء ودليله حصل أصله المدلول عليه فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق بهذا القول ألف قائل ويدخل في هذا أيضا من يظن من أهل الكلام أنه لا يحتاج إلى علم الشريعة إلا في الأمور العملية دون العلمية الاعتقادية شرطة أي أنه ليس في حاجة في علم العقيدة للشريعة ولا يتقيد بحدودها وكذلك أهل التصوف الذين يعتقدون أن الولي خير من النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة أو من يظن أن ثم طريق آخر إلى الله دون طريق النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطه وكذلك من يعتقد أن علم الشريعة وحدودها للعوام دون الخوص ومن يظن أن شيخه ليس مناطا بالتكاليف الشرعية لأنه قد وصل إلى علم اليقين وهذه المرتبة عندها تسقط التكاليف محتجا بقوله تعال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهؤلاء جميعا ومن على شاكلتهم ينطبق عليهم قول الله شرطة ثناؤه شرطة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ويشعرون وهؤلاء كلهم قد ثبت بأقوالهم نفاقهم سواء كان صاحبه منافقا قبل هذا القول أو حدث له النفاق به شرطة وله أعلى مشرطة المبحث الثان حكم المستهزئ بآيات الله الدليل الثاني قوله تعال ولا إن سألتهم ليقول إنما كنا نخوض ونلعب قلء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم التوبة خمسة وستون ستة وستون قال القاضي أبو بكر بن العربي لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جد أو هزلا وهو كيفما كان كفر فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة فإن التحقيق أخو الحق والعلم والهزل أخو الباطل والجهل ألفن وقال القرطبي قوله تعال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم على جهة التوبيخ كأنه يقول لا تفعلوا ما لا ينفع ثم حكم عليهم بالكفر وعدم والاعتذار من الذنب ألث نا وقال البغوي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين قبل معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتهم الإيمان ألثنا وقال ابن كثير قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرطبي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأجذبنا السنة وأجبنا عند اللقاء فرفع ذلك إلى رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة فجاء إلى رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه ان كنا نخوض ونلعب فقال ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون الى قوله مجرمين وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اي بهذا المقال الذي استهزاتم به ألفنا وقال الطبري لا قد كفرتم بعد ايمانكم يقول شرطه تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذي وصفت لك صفتهم لا تعتذروا بالباطل فتقولوا كنا نخوض ونلعب قد كفرتم يقول قد حتموا الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به بعد إيمانكم يقول بعد تصدقكم به وإقراركم به ألف رسوخ النفاق بدون قصد وشعور وقال ابن تيميه قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فقد امره ان يقول لهم قد كفرتم بعد ايمانكم وقول من يقول عن مثل هذه الايات انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح لان الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزلوا كافرين في نفس الأمر وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا الخوصهم وهم مع خوصهم ما زلوا هكذا ولئن سالتهم ليقولن انما إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفر به فإنهم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا وكذلك قال قتادة ومجاهد ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول وذهاب نورهم ألفنها وقال أيضا ولا إن لا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه من أن يتكلم بهذا الكلام ألف نا انظر شرطة رحمك له شرطة إلى هذا النص القرآني القطعي الدلالة على كفر هذه الطائفة ومن المعلوم بالاضطرار من النصوص أن هذا الحكم عم في كل من اقترف ما فعلوه أو ما هو من جنسه وليس بمقصور على هؤلاء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا باتفاق المفسرين وإلا شرطة والعياذ بالله من ذلك شرطة انتفت حجية القرآن لأنه ما من آية من آي القرآن هذا في كله ومعظمه إلا ولها سبب اقتض نزولها فلو قصر حكمها على سببها لن تبق آيات يلزمنا حكمها وقد اتفق المفسرون عند تأويل هذه الآية على أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث الذي قالوه واختلفوها الإيمان السابق هو الإيمان باللسان دون القلب أم بالقلب واللسان جميعا وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال شرطة بفضل الله وحده شرطة فعلى القول الأول أن القوم كان تجري عليهم أحكام الإسلام بالنطق بالكلمة العاصمة مع افتراض وجود الإيمان في الباطن بهذه الكلمة من الانقياد والمحبة والتوقير لله ولدينه ولرسوله لأنه كما ذكرت سابقا أنه لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له وبهذا النطق جرت عليهم أحكام الإسلام حتى قالوا هذه المقالة الخبيثة فبها ولأجلها جرت عليهم أحكام الكفر وانتقلوا من الإيمان في الظاهر إلى الكفر في الظاهر والباطن بيقين لأنهم قالوها اختيارا ولم يكرهوا عليها فعلم بهذا انشراح الصدر بها في الباطن لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه الله ومن أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية ولو كان الإيمان في قلوبهم لمنعهم من التكلم بهذا ومن ظن أن هذا حكم خاص بأعيان المنافقين أي قد علمنا نفاقهم بهذا السب ولم يكفروا به وبالتالي فهذه الدلالة ليست مؤثرة ولا مضطردة في الكفر فالجواب واحد أن هذا يعني أن المقالة لم تؤثر في الحكم بالكفر عليهم وهذا خلاف نص القرآن تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 2- أن القرآن والعياذ بالله من ذلك ربط الحكم بغير مؤثر وغفل عن ذكر المؤثر الحقيقي 3- من المعلوم بالاضطرار من الشريعة أن الوحي لا دخل له في إجراء الأحكام حتى لا يشوش على الخواطر وإنما أساس هذا هو الظاهر من الأقوال والأعمال 4- وقوله تعال قد كفرتم بعد إيمانكم فهذا الإيمان إما أن يكون الإيمان في الباطن وإما أن يكون الإيمان في الظاهر فقط وعلى الاحتمالين يتم الاستدلال فإن القوم كانوا من قبل يعاملون معاملة المسلمين ثم كفروا بعد إيمانهم بهذا المقال الخبيث فإن كان القوم كفارا من قبل هذا فلم أخر الشرع الحكم عليهم بالكفر إلى هذا الوقت ولم رتب الحكم على وصف غير مؤثر فيه ولم اعتذر القوم من هذا المقال وهم لم يكفروا بسبب ولا خروج من هذا الا بفهم السلف الصالح انهم كفروا بعد ايمانهم بهذا المقال الخبيث ويكون هذا الحكم عاما مطردا في كل من اقترف فعلهم سواء اكان الايمان المذكور في الايه هو الايمان الظاهري مع خلو القلب من او انه الايمان في الظاهر والباطن وهذا الذي يحمل لواءه الامام ابن تيمي أن القوم كان لديهم من قبل هذا إيمان ضعيف وقلوا هذا المقالة من غير اعتقاد لها جاهلين بأنها تكفرهم عالمين بحرمتها ظنين أن الخوض واللعب لا يقع به الكفر ولا يكون إلا مع الجد من القول وأن الخوض واللعب عارض يمنع وقوع الكفر كالإكره والشرع لم يكذبهم في ادعائهم الخوض واللعب كما كذب المنافقين في كل ادعاءاتهم الكاذبة فعلم صدق ادعائهم الخوض واللعب دون الجد والقصد ولكن أخبرهم الشرع أنهم شرطه بهذه الحالة من القول مع الخوض واللعب شرطه كفروا به بعد إيمانهم ولم يعتبر جهلهم وعدم قصدهم الكفر فانتبه وفي هذا الحذر كل الحذر الشديد للمسلم الجد في دينه أن يقول الكلمة لا يلقى لها بالا فتهو به في جهنم والعياذ بالله من ذلك وصدق رسول الله شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة المبلغ الأمين الحريص على الأمة حينما حذرها في الحديث الصحيح هل يقب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد السنتهم قال ابن تيمية وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا السب الشتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتجذيب في الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك فيقال لهم معنى أمران معلومان أحدهما معلوم بالاضطرار من الدين الثان معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل من تكلم بالكفر طائعا غير مكره فهو كافر في الظاهر والباطن أما في الأول فإن نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغيره كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً وأن من قال أن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقاً وقد تكون كذبا. بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن لها ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وامثال ذلك واما الثاني فالقلب اذا كان معتقدا صدق الرسول وأنه رسول الله وكان محبا للرسول معظما له امتنع مع هذا أن يلعنه ويصبه فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب ألف نا وقال ابن تيمية قوله سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ولا إن سألتهم لا يقولنا إنما كنا نخوض ونلعب وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر فالسب المقصود بطريق الأول وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة جادا أو هازلا فقد كفر نا قلت انظر شرطة رحمك له شرطة إلى إنكار ابن تيمية على من يقول بأن من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره أنه كافر في الظاهر دون الباطن أنه قال قولا معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فكيف بمن يقول ليس بكافر في الظاهر والباطن قال ابن تيمية أن من سب النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عليه عمة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة القتل وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي قال وحكي عن النعمان لا يقتل يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم وقد حك أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن سب النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة يجب قتله إذا كان مسلما شرطة وكذلك قيده القاضي عياض فقال اجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسبه وكذلك حك عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره وقال الإمام اسحاق بن رهويه أحد الائمه الأعلام أجمع المسلمون على أن ما سب الله أو سب رسوله شرطه صلى الله عليه وسلم شرطة او دفع شيئا مما أنزل الله شرطه عز وجل شرطه أو قتل نبيا من أنبياء الله شرطه عز وجل شرطه أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله وقال محمد بن سحنون أجمع العلماء على أن شاتم النبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة والمتنقص له كافر والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر وتحرير القول فيه أن السب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن رهويه وغيرها ألف وقال شرطة رحمه الله أيضا شرطة إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان سب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعملا ألف قول فهذا حكم من سب الله أو آياته أو رسوله شرطة والعياذ بالله شرطة. وقبل الانتقال من هذه النقطة اود الإشارة إلى أمر دقيق شرطة حتى لا يأتي التناقض في هذه المسألة شرطة أن النطق بكلمة الكفر كفر في الظاهر والباط وإن لم يقصد صاحبه الكفر. لكن إن جاهل معنى الكلمة وتلفظ بها فهذا لم يقصد المعنى المقتضى للكفر فلا يكفر لأنه لم يقصد الكفر بمعنى لم يقصد المعنى الكفري للفظه كمثل رجل يقول نحن نريد الديمقراطية ظنا من أنها تعني الشور فهذا لا يكفر بخلاف من يقولها وهو يعلم أن معناها هو حكم الشعب نفسه بنفسه فهذا يكفر وإن لم يقصد الكفر وكمن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا بمعن إرعاء السمع فهذا لا يكفر بخلاف من يقول له راعنا من باب الدعاء والتنقص والعياذ بالله فهذا يكفر كفرا ظاهرا وباطنا وإن لم يعلم أن هذا كفر ولم يقصد لذلك أحيانا يأتي في كلام العلماء أن من قال أو فعل الكفر يكفر وإن لم يقصد قال ابن تيمية وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله ألفنه وأحيانا يقولون لا يكفر إلا إذا قصد الكفر فيكون مقصودهم المعنى المترتب الكفر عليه للكفر ذاته لأنه كما قال الشيخ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله وسئل محمد بن عبد الوهاب شرطة رحمه الله تعالى شرطة عن مسائل الأولى قوله في باب حكم المرتد أو استهزأ بالله وكتبه أو رسله كفر وما وصف هذا الاستهزاء المكفر. الرابع قوله أو نطق بكلمة كفر ولم يعلم معناها فلا يكفر ذلك هل معنى نطق بها ولم يعرف شرحها أو نطق بها ولم يعلم أنه تكفره فأجاب فالمسألة الأول قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى في حق بعض المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك ولا إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب وذكر السلف والخلف أن معناها عم إلى يوم القيامة في من استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول وصفة كلامهم أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا أكتبوا لسنا ولا أجبنوا عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله والعلماء من أصحابه فلما نقل الكلام عوف بن مالك اتى القائل يعتذر أنه قاله على وجه اللعب كما يفعل المسافرون فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيمان ولو كان على وجه المسح والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جدا لا لاعبا الرابع إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهم يعتذرون للنبي شرطة صلى الله عليه وسلم شرطة ظنين أنها لا تكفرهم والعجب ممن يحملها على هذا وهو يسمع قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أيظن أن هؤلاء ليسوا كفارا؟ لكن لا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتها المبحث الثالث تنزيل آيات الكفار على من فعل, فعل فعلهم من المسلمين قلت انظر شرطة رحمك له شرطة إلى تنزيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب للآيات التي جاءت في ذكر الكفار الأصليين على من فعل, فعل فعلهم من المسلمين لأنه عند الاحتجاج بمثل هذه الآيات يرد فريق من الناس أن هذه الآيات في الكفار الأصليين لا في المسلمين مستدلين خطأ بأقوال السلف في ذمهم للخوارج على أنهم أخذوا آيات نزلت في الكفار وحملوها على المسلمين وهذا صحيح والفرق بين المسألتين أن الآيات التي أحتج بها الخوارج وهي آيات الحاكمية نزلت في أناس من أهل الكتاب امتدت يدهم الخبيثة إلى تبديل الحدود فجعلوا حدا للزنا مكان حد الله سبحانه فنصبوا أنفسهم شركاء لله بنص القرآن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فحكم عليهم القرآن بكفرهم لفعلهم الخبيث لا لأنهم أهل كتاب شرطة لأن هذا الوصف لا يوصف بذم ولا يبني عليه أحكام بل كما أخبر القرآن وأن منهم أمة مقتصدة في كثير من الآيات فلو حكم القرآن بكفرهم لأنهم أهل كتاب لكان التناقض والعياذ بالله من ذلك ولكن كان مناط كفرهم هو فالتهم الخبيثة فجاءت الخوارج فأنزلت هذه النصوص على أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص شرطة رضي الله عنهما شرطه عندما حكم في دماء المسلمين بالقرآن من قبل علي ومعاوية رضي الله عنهما وقالوا حكموا الرجال والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فحكموا بكفر علي ومعاوية رضي الله عنهما ومن والاهما فأنكر السلف عليهم هذا وقالوا إنهم عمدوا لآيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين وحق لهم هذا الإنكار لأن الخوارج أنزلوا الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على أفعال ليست هي من جنس أفعالهم ولكن من أنزل الآيات التي جاءت في ذكر الكفار على من فعل, فعل فعلهم من المسلمين فاين هذا من هذا بل هذا متواتر في كتب العلماء قال ابن القيم في قوله تعال قل أدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له 7-22-23 والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلو من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلو فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله الأولئك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عر الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وقال ابن كثير في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الكهف من 103 إلى 104 قال البخاري عن عمرو بن مصعب قال سألت أبي شرطة يعني سعد بن أبي وقاص شرطه عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا أهم الحرورية قال لا هم اليهود والنصار أما اليهود فكذبوا محمدا شرطه صلى الله عليه وسلم شرطه واما النصار فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية شرطه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء بل هي أعم من هذا فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية وإنما هي عمة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية الغاشية من اثنان إلى اربع وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الفرقان ثلاثة وعشرون وقال تعال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة النور تسعة وثلاثون وقال في هذه الآية الكريمة قل هل ننبئكم؟ أي نخبركم بالأخسرين اعمالا ثم فسرهم فقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون ألفا وقال الطبري فيها والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله شرطه عز وجل شرط عن بقوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان على جور وضلاله وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يقول وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون وفيما ندب عباده إليه مجتهدون وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته وذلك أن لا شرطه تعالى شرطة ذكره شرطة أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر شرط جل ثناؤه شرطة عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة ألف وقال القرطبي الأول شرط قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أن محسن وقد حبط صعي والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءات والمراد هنا الكفر ألف نا قال فهذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الآيات التي جاءت في الكفار الأصليين على من فعل فعلهم من المسلمين ولولا خشية الإطالة لسردت منها الكثير وقبل الانتقال من هذه المسألة يجب الإشارة إلى مسألة تنقيح المنط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما فكثير من الناس قد يستنبطون وصفا يظنونه هو العلة ولا يكون مؤثرا في الحكم وهذا كما فعلت الخوارج والضابط في هذا الرجوع إلى أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح عند عامه الأمة حتى يتجنب الزلل في هذا